لغيره أي لغير والشرط الثالث أي لا في إلى وسنتكلم اليوم على ركن ا ل س ل ق ة والسارق و ا ل أ م و ر التي لا تمنع ا ل ق ط ع أ و تمنعه ن ا ك أ م و ر يتبادل للذهن أ ن ه ا قد تسقط حد القطع إ ل ا أ ن ه ا لا تسقط وهناك أ م و ر على العكس من ذلك وهناك أ ش ي ا ء تكون حرزا لشخص ولا تكون حرزا لشخص آ خ ر فهو ما سنتكلم عنه اليوم إ ن شاء الله له ص ل ة بالركن ا ل أ و ل وله ص ل ة بالركن الثاني والثالث وبعض ا ل أ م و ر م ت د ا خ ل ة م ش ت ر ك ة ما بين الركن ا ل أ و ل والركن الثاني قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يقطع السقرة مؤجر الحر هذه وما يليها من بعض الفقرات لها ع ل ا ق ة بالشرط الرابع من شروط المسلوق وهو أ ن يكون محرزا لو أ ن إ ن س ا ن أ ج ر حرزا ثم دخل فسرق منه أ ج ر حرزا ل إ ن س ا ن ما هذا ا ل م س ت أ ج ر وضع في الحرز مالا وكان هذا المكان الذي أ ج ر حرزا لهذا المال يعني فيه ضوابة الحرز ولذلك قال أ ج ر حرزا لم يقل أ ج ر بيتا أ و أ ج ر دارا ل أ ن البيت يكون حرزا لشيء ويكون حرزا لشيء آ خ ر فالكلام الان على حرز أ ج ر حرزا ثم دخل فسرق منه يقطع أ م لا يقطع قال يقطع م ؤ ج ر ا ل ح ر ز وكذا معيره في ا ل أ ص ح ب ا ل ن س ب ة للمؤجر يقطع قطعا لا خلاف وكون الحرز ملكا له لا يوجد ش ب ه ة تسقط القطع ما دام قد أ ج ر ه إ ذ ا ما يحق له أ ن يدخله بينما ب ا ل ن س ب ة ل ل ا ع ا ر ة ا ل ا ع ا ر ة ليست ك ا ل أ ج ر ة وذلك أ ن ا ل أ ج ر ة لا يستطيع المؤجر أ ن يرجع عن ا ل ا ج ر ة عقد ا ل أ ج ر ة عقد لازم ما يتمكن المؤجر من التراجع عنه بينما ا ل إ ع ا ر ة ليست ل ا ز م ة من حق المعير أ ن يرجع عن إ ع ا ر ت ه فهل دخول الحرز المؤجر يعتبر ش ب ه ة قال م ا يعتبر ش ب ه ة قولا واحدا طيب المعار إذا أعار حرزا لإنسان ثم منه يعتبر شبهة قال ما يعتبر شبهة ولكن هذه المسألة فيها ولكن خلاف ثم منه يعتبر يعتبر سرق هذه شبهة شبهة ل أ ن المعير يختلف عن المؤجر ب أ ن له حقا في الرجوع عن إ ع ا ر ت ه ولكن ما دام قد أ ع ا ر وقبل أ ن يرجع ما يحق له ان يدخله وسرقه لا يوجد ش ب ه ة تسقط حد القطع لكنه لو رجع قال أ ن ا رجعت عن الاعاره وهناك من يعرف هذا قاله أ م ا م الناس ثم دخل هذا الحرز ا ل آ ن ما يقال إ ن ه دخل حرز غيره الحرز له وكان قد اعاره ورجع عن ع ا ر ط ب ع ا ر ه لا يجوز له الدخول ا ل آ ن ل أ ن المالك ليس عادما م د الدخول م ا ر المستعير ج ل ليس ا ع م ا ا ل د حرام ولو اخذ شيئا تترتب عليه كل ا ل أ ح ك ا م التي قلناها سابقا من الضمان وغير ذلك لكن هل يقطع أ و لا يقطع قال لا صح أ ن ه يقطع إ ذ ا دخل قبل الرجوع أ م ا إ ذ ا دخل بعد الرجوع ر ج ع أ ع ل ن أ ن ه رجع عن اعارته لهذا الحرز ثم دخله الدخول هذا حرام لا يجلد أن يدخله حتى يدخل الحرز في ملكه م ر ة ث ا ن ي ة أ و حتى يتخلى عنه المعير بعد أ ن يعلم المعير ويبلغه ب أ ن ه قد رجع عن التعارة و أ ر ج ع نعم عند المغير الحرز أما ذلك يدخل أما قبل ه ذ ا لا يحق له أ ن ي د خ ل ه ل لا دخل الرجوع لا يقطع؟ يقطع يقطع بعد إذا أ من ا إذا الرجوع إ دخل قبل ف ه لأنه يقطع ل الصور يحق ه أن يدخل الحرز ما الحرز مدام معارا ة ث التي ن من ي ة ا ص و ر ا ل قد توجد ش ب ه ة لو غصب حرزا جاء إ ن س ا ن فاغتصب حرزا كاملا لما فيه يعني فجاء مالكه مالك الحرز ودخل الحرز و أ خ ذ منه أ خ ذ منه ماله هل يقطع قال ما يقطع فلو اخذ لم ي أ خ ذ منه ماله حتى لو أ خ ذ منه لو أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن وضع فيه مالا المغتصب وضع في الحرز مالا فدخل المالك ا ل أ ص ل ي و أ خ ذ ماله و أ خ ذ مال المغتصب ا قال ما يقطع أ خ ذ ه لمال ا ل مغتصب لا جائز لكنه ما يقطع ل أ ن ه ما دخل حرزا للمغتصب و إ ن م ا دخل ملكه هذا الحرز في ا ل أ ص ل ملك له والمغتصب اعتدى عليه و أ خ ذ ه منه فحينما فإذا فيه فيه في حرزه الحرز الذي أيضا يقطع ملكه ماله ما كلام مال المغتصب ما ألا لا إشكال وإذا الرجل هذا دخل دخل ملكه ودخل أخذ أخذ وضعه قال ليس فقط مالك الحرز لا يقطع حتى لو دخل اجنبي جاء رجل اجنبي ودخل إ ل ى هذا الحرز فاخذ منه مال المغتصب المغت الحرز أخذ وضع فيه ماله فجاء رجل اجنبي ل ا ودخل الحرز واخذ المال هل يقطع ام لا يقطع قال كذلك لا يقطع ل أ ن الحرز من المنافع والمغتصب لا يستحق هذه المنافع هو مغتصب ا ل آ ن هذا ليس حرزا له حتى يضع به ماله فحينما وضع به ماله ما وضع ماله في حرز يملك و إ ن م ا وضع مالا في حرز لا يملكه ولا يستحق منفعته ل أ ن ه غاضب له ف إ ذ ا أ خ ذ منه المالك ا ل أ ص ل ي ما يقطع و إ ذ ا أ خ ذ منه أ ج ن ب ي لا يقطع بالنسبه للمالك الاصلي لانه دخل حرزه وبالنسبه للاجنبي ل أ ن المغتصب لا يستحق منافع هذا الحرز فصار ماله ك أ ن ه ليس محرزا نعم الصورة تختلف عن هذه الصورة ما وإنما غصب مالاً وأحرزه بحرزه عنده ما مالا مالا الصورة الصورة الشرز تختلف غصب وأحرزه وأحرزه ترق بحرزه حرز أخذ مالاً فيه هذه فجاء المالك وسرق هذا المال هل يعتبر سرق ا ا لأنه دخل حفظ غ ي ر ه ق ب ر أنه دخل سرق ماله حينما دخل سرق ماله وما ي ق ا ل سرق لكن ل نحن في ا ص و ر ة في ق و ل الله تعالى وجزاء سرق ي س ي يفعل ئ مثل ما الله ا ل س ي نحن ن ق و ل سرق تجاوزا ا و ب ل ح ق ي ق ة دخل سرق سرق سرق سرق ت ص ق م ا ل ه وضعه ف ي ح ئ ه فدخل فأخذ دخل قال إذا دخل ف أخذ م ا ل هذا فإنه فسرق منه أجنبي وأحرزه ه لا ولو مالا المالك مال الغاطب المقصود يقطع أو غطب بحرز بالنسبه ة ل ل م ا وإذا ا سرق م لماله الأجنبي الأجنبي سرق ا ف و ض ع في ففي في ليس حرزه ماله ماله مع المال ملكان مال إذا إشكال كان للغاطب الأجنبي لأنك وإن أخذ سرق مالا أجنبي الذي سرق مال ا ل م خ ت ط م سواء اخذ معه ماله أ و لم ياخذه أ خ ذ ه ل الاثنين في بين فرق أ مال م ا ل ت ط هل يقطع ولا لا يقطع قال لا يقطع ل ي ش ق ا ل لأن ا ل م ا ل ص ا ح ب المال لما دخل د خ لياخذ ل ماله في اذا ل دخل ل ح ق ق ي ي ة هو خ م ل هذا إ المكان لم يعج المكان يعج حرزا هذا ب ا ل ن س ب ة له لم يعد حرزا هذا ب ت ل ن س ب ه للمالك قال لو غطب مالا و أ ح ر ز ه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب فلا يقطع ل أ ن ه يحق له أ ن ي د خ ل أجل من أن أ ي خ ذ ماله لو أ ن أ ج ن ب ي ا دخل لا المالك ولا المغتصب سرق المال المقصود, مش مال مال المقصود. هل يقطع ام لا يقطع هو سرق مالا لغيره المال محرز ولكن لما احرز هذا المال في الحلم هل احرز برضا مالكه ام احرز بغير رضا المالك ت ب س ت عليكم الصور ما هذه التباس دخل أجنبي إلى شرز احرز فيه مال م غ ص و ب فسرق المال المغصوب هل يقطع م ن ا ق ط ع ما يقطع أ ي ض ا لماذا قال ل أ ن هذا المال و إ ن كان محرزا لكنه ليس محرزا برضا ل ل المالك, المالك أتسب منه هذا المال وليس له سلطان عليه الآن فالرجل البقاف المال لكن كان بغير المالك وبناء على هذا فلا يقطع. إذن لو دخل م منه ا اتسب هذا احرز هذا احرازه كان ك بغير وبناء إذن هذا صحيح يقطع رضى المالك ف أ خ ذ ماله هذا لا إ ش ك ا ل فيه أ خ ذ ماله و إ ذ ا أ خ ذ مال الغاصب سرق مال الغاصب ما يقطع ل أ ن هذا الحرز لم يعد و حرزا بالنسبه للمغصوب منه ل أ ن له حقا في دخول الحرز من أ ج ل اخذ ماله طبعا حرام عليه وأنا هو أؤكد على هذا كل مرة حتى لا نحلط بين الأمرين الذي نتكلم هذا لا الذي كل على عنه فقط هو القطع حتى مرة فقط ويضمن ما اخذه للغاصب لا شك في هذا لكن يقطع ما يقطع ل أ ن هذا الحمز يجوز له دخوله من أ ج ل أ ن ي أ خ ذ ماله إ ذ اذا إ أ خ ذ ماله لا إ ش ك ا ل أ خ ذ مال الغاصب لا يقطع ل أ ن هذا, هذا الحمز لم يعد حلزا ب ا ل ن س ب ة له و إ ذ ا جاء رجل ثالث أ ج ن ب ي فاخذ المال المغصوب من الحمز لا يقطع صحيح لا يحق الحرز ليس لا له يدخل أن ولا يحق له أ ن ي أ خ ذ هذا المال المال محرز قطعا لكن أ ح ر ز برضا المالك ما أ ح ر ز برضا المالك وبناء على هذا صار كما لو كان المال غير محرز فلا يقطع في هذه الحاله ة أما أخذ أخذ أخذ من مال الغاصب ما مالا مخصوب مال الغاطب الغاطب لو ذ تخذ فأخذ هذه أخذ ا الرجل الثالث الفرض مال الغاطب لا الحالة مالا أنه بأنه مقطع شك في هذه الحالة أنه مقطع بأنه أخذ مالا مملوكا ل غ ي ر هناك توفرت سروط و فيه القطع ا ك ل ل لا م محرزا ا ا إذن أن ن بد يقطع ه بعض الصور ما يتحقق فيها كون الفعل س ل ق ة ل أ ن ا ل س ل ق ة كما ع ر ف ن ا في أ و ل البحث إ ذ ا كنتم تذكرون هي أ خ ذ المال ك ف ي ة ظلما كفية كفية أخذ المال ف إ ذ ا أ خ ذ المال علنا أ م س ك إ ن س ا ن إ ن س ا ن آ خ ر في وسط الشارع وضع يده في جيبه و أ خ ر ج منه المال فقال له إ ن كنت قادرا على استرجاعه فاسترجعه هذا, هذا ما يعتبر ا ل س ر ق ة ا ل س ر ق ة التي يترتب ع ل ي ه حد القصه ط أ خ ذ المال س ف ي ة بالسر أ م ا إ ذ ا أ خ ذ ه علنا فليس كذلك ل أ ن ه لم تتحقق فيه ا ل ر ك ن الثاني وهو ركن ا ل س ل ق ة ولذلك قال ولا يقطع ما خ ت يعتمد ل س وهو من ل غلبة ه ر غير ب من أخذ المال وهرب الناس ينظرون إليه. يعني ما اعتمد ل ل الناس إليه م ا وهرب ينظرون على الاختفاء ما اعتمد على د ل خ واخذ ل إلى ل ب ي و و ت سرا لا أ خ ا ل م أمام ا ا ل ل ن ا ا س أخذ أخذ من ن يده ل ظ ا ر ة من عينه وهرب ما احد استطاع أ ن يدركه ما يعتبر س ر ق ة حرام يعذر يعاقب بالعقاب الذي يناسبه لكن ما يترتب عليه حد ا ل س ر ق ة نعم لا يقطع مختلس وهو من يعتمد الهرب ولا منتهب وهو من ي أ خ ذ عيانا ويعتمد على ا ل ق و ة و ا ل غ ل ب ة ك ا ل ص و ر ة ذكرناها أ و ل ا وضع ي ل ه في جيبك و أ خ ر ج المال وقال اريد أ ن أ خ ذ ه انت تريد أ ن تقاتل فقاتل كنت تستطيع أ ن ت أ خ ذ ه أ و أ ن تسترجعه فاسترجعه نعم ما يقطع في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه هذا الفعل حرام ويعذر ويضمن ويترتب عليه أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة لكن ما يقال إ ن ه سرقه س ر ق ة يقام بها الحد ومثل هذا المودع أودعت أودعت مالا المال ما المال قال هذا فجحده عنده فجحده لأنه إذا إنسان جاحد عند أنت يقطع يقطع ليس صديقة الجحود شيء و ا ل س ر ق ة شيء آ خ ر وذلك لما رواه الترمذي وصححه ليس على ا ل م خ ت ل ف والمنتهب والخائن قطع أ ي لا يعتبرون لصوصا وبناء على هذا ما تقطع أ ي د ي ه م ما تتوفر فيهم أ ر ك ا ن ا ل ث ل ق ة نحن قلنا في المال حتى يقطع ا ل ث ا ل ق به شرطه أ ن يكون محرزا وان يخرجه من أن يخرج هو من الحزب فلو دخل إ ل ى الحزب اكل المال في الداخل أ ك ل الطعام ثم خرج قلنا ما يقطع بل ر ي الماضي أ ولو في ا ذ ي قبله ل و أ ن ه كان نصابا ف أ ك ل منه حتى قل عن النصاب ثم أ خ ر ج ه ما يقطع لو أ ن ه عيبه بحيث صارت قيمته تقل عن ا ل ن ط ا ب ثم اخرجه ف إ ن ه لا يقطع ا ل آ ن عندنا صور ش ب ي ه ة بهذه الصور قال لو نقب في ل ي ل ة نقب الجدار في ل ي ل ة من الليالي لكنه ما سرق في هذه ا ل ل ي ل ة اليوم نقب الجدار وعاد في ل ي ل ة أ خ ر ى قبل إ ع ا د ة الحرز من قبل المالك فسرق اليوم نقب وغداً ج ز ت ا ل س ق ة حفر الجدار إ ل ى مطلع الفجر ذهب في اليوم الثاني فدخل ا ل ح ر ب وسرق تقطع يده أ م لا تقطع يده ق فتقطع يده كما لو نقب في أ و ل الليل وسرق في آ خ ر ه لكن بشرط بشرط الا يعادى الحرب أ ا يعاد ل ح ر لأن إذا المالك أن جدار قد نقب فجاء في اليوم الثاني فوجد الجدار قد احرز م ر ة ث ا ن ي ة ف أ ز ا ل الحزب ودخل فسرق لا تقطع يده في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه يعتبر صدقة جديدة وقد علمنا س ر ة أما إذا ما علم المال إذا س ق ب ا ل ج د ا ا ر ل ي و وجاء في اليوم م الثاني في ف د خ ل لو نقب كما لو نقب الآن وشرق بعد نصف ساعة الزمن وشرق وترق وترق نقب نقب كما كما ساعة نصف بعد لا ق ي م ة له في هذه ا ل ح ا ل ة لكن لو علم المالك نقب الجدار اليوم فعلم المالك فجاء واعاد الحرز مره ث ا ن ي ة فجاء في اليوم الثاني ودخل ل هل تعمل الشروط الكاملة للسرقة النقب السابق لا قيمة له ما حدث لا قيمة له وبناء على فيها هذا ه تعتبر تتوفر قيمة ما سرقة سرقة سابقا قيمة جديدة جديدة يجب حدث وبناء أن ننظر هل توفرت في ا ل ق ا ل ث ا ن ي ا ل ش ر و ط ا ل ق أ م لا م تتوفر فإن ي و إ ذ ا لم تتوفر ف ي ه ا ل م يقع هذا ا ل ك د هناك ما فيه إ ش ا ل لكن في ص و ر ة ما ذكرها الامام الرافعي ما تمما الكلام وهي ما إ ذ ا نقب السارق الجدار اليوم ف ع ل م به المالك لكنه ما أ ع ا د ا ل ف ر م لكنه ما اعاد الحلم سبكه مفتوحا فجاء السارق في اليوم الثاني ودخل وسرق الماس هل تقطع يده هذه ا ل ص و ر غير الصور ا ل س ا ب ق ة الصور السابقة نقب في ل ي ل ة وسرق في ليلتين أ خ ر ى يقطع صورة اليوم السارق سرق ثانية ليلة جديدة الثاني المالك فأعاد الحلم فجاء نقب في ليلة الحرم فجاء في علم إ ن نقب ا ل ح ر ز ودخل وسرق يقطع جزما ما لا ع ل ا ق ة لها ب ا ل ة ا ل س و ر ة الثالثه ة التي لم يتكلم ع ن ا الإمام الرافعي وهي ما إ ذ ا نقب الجدار اليوم وعلم به المال إ ل ا أ ن ه لم يرجعه كما كان أ و أ ن ه اشتهر بين الناس هل يقطع أم لا يقطع؟ قال لا يقطع لأن المال صار غير محرز برضى المال يقطع يقطع؟ يقطع غير طبعا أم محرز صار برضى في بعض الضوابط جهاز قال الامام النووي استدراكا على الرافع لكن ليس م خ ا ل ف ة له و إ ن م ا ز ي ا د ة ا ل ص و ر ة لم يتكلم عنها الامام الرافع قال قلت هذا إ ذ ا لم يعلم المالك ا ل ن ق ب ة ولم يظهر ل ل ط ا ر ق ي ن و إ ل ا ب أ ن علم المالك ا ل ن ق ب ة فلا يقطع قطعا والله أ ع ل م لانتهاك الحرث فصار كما لو سرقه غيره إ ذ اذا إ علم المالك النقض ولم يصلحه وجاء السارق في اليوم الثاني ف س ر ق لا يقطعه في هذه الحاله الآن النقض تام من الذي يقطع منهما قال لا يقطع واحد ا منه منهما ا ل أ و ل ما سرق نقب الحرز وما سرق ما تمكن ا الثاني جاء فوجد الحرز منقوب فدخل وسرق سرق مالا من غير حرز المال ل ي س محرزا حرز منقوب、نعم. ولو نقبه و أ خ ر ج غيره فلا قطع على واحدين منهما وطبعا هذا المنع من القطع شرطه الا يكون ما أ خ ر ج ه الناقب من البناء يساوي النصاب يعني ربع دينار ف ص ا ع د ة أ م ا لو كان ما نقبه السارق من الجدار تبلغ قيمته نصاب ا ل س ر ق ة ف إ ن ه يقطع في هذه ا ل ح ا ل ة ولو لم يسرق من داخل الحلم لنفرق أ ن الجدار كان مبنيا من أ ش ي ا ء ث م ي ن ة يقع مثل هذا فنقب الجدار هم صوروه في الزمن الماضي أو اللبن أنه كان غير هذا. اليوم في الطابوق إ ذ ا كان يساوي ربع دينار فقاعد ة يعتبر كما لو دخل الحرز وسرق المال ل أ ن ن ق ب الحرز ك س ر ق ة المال من داخل الحرز كما ذكرنا في الدروس الماضيه ة ولذلك ومحل قال الشيخ الشربيني ومحل منع القطع على الناقب إذا كان ما خ ر منع أ ج من ما من المراد من البناء نطابه البناء أنه لا الشيء من داخل الحرز لا يبلغ ليس أخرجه أخرج نقض الجدار بذاته هذا المنقوب ا ل أ ش ي ا ء ا ل ت ي نقبها إ ذ ا كانت ت ب ل غ قيمته ا ن ص ا ب السرقه ف إ ن ه تطع فيها ولذلك قال و إ ل ا فيقطع أ ي ب أ ن كان ما أ خ ر ج من البلاء يبلغ ن ص ا ب ا ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقطع قطعا أ م ا لو تعاون اثنان على النقض اثنان ن ق ب ا ع جدار لكنهما لم يدخلا معا إ ل ى ا ل س ر ق ة من ا ل ح ر م الاثنان لقبا جدا و ا ن ف ر د أ ح د ه م ا ب إ خ ر ا ج قد يقطع الذي أ خ ر ج اشتركا في النقد ولو فعله منفردا ما عليه شيء كما ذكرنا قبل قليل إ ذ ا ساعده به غيره فالا يكون عليه شيء من باب أ و ل ى دخل أ ح د ه م ا فترق الذي دخل فترق هو الذي يقطع ليش يقطع م ا يكون في ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة نقب إ ن س ا ن وسرق آ خ ر قال لان هذا ساعد في النقب هذا يعتبر ناقبا سارقا هو الذي فتك الحمز ودخل اليه واخرج منه المال صورة ثانية أ ح د الناقبين دخل الى, إلى داخل الحرز ف أ خ ذ المال من داخل الحرز ووضعه بجانب الجدار المنقوب ما أخرجه فجاء الثاني و أ د خ ل يده فاخرج ل د ا ه المال من الحرز ر ل م ا نضحك ن حينما ن نسمعها يعني صور ج م ي ل ة من ا ل أ م و ر التي لا تخطر على بالنا ولكنها ض ر و ر ي ة ل أ ن ا ل إ س ل ا م حينما ص ب ق الحدود وضع لها ضوابط ص ا ر م ة و أ ه م شيء في الحدود أ ن ه ا تسقط ب ا ل ش ب ه ة وقد ر أ ي ن ا في الدرس الماضي أ د ن ى ش ب ه ة يسقط بها الحد حتى لو ادعى السارق ان المال ملك له وكان هذا ممكنا طبعا يسقط القطع عنه س ر ق حرام يعاقب يعذب يسجن يغرب المال الذي سرقه وهذا لا خلاف فيه بين العلماء طبعاً يقطع؟ يقطع تسقط بعض بعد يقتع؟ يقتع في هذه الحالة؟ في الحدود بأدنى شبهة عقوبات التفاصيل تتذكرها ما الحالة الحدود فالإسلاق هنا ما فرض الحدود في في فرض قليل هي ولكن هل لأن خارمة هذه ولكن ا ل إ س ل ا م ما عمل جذار ل ر ي د ان يقطع يد كل انسان بمجرد أ ن يرتكب الانسان مؤدى م ع ص ي ة نقيم عليه الحد إ م ا القتل و إ م ا القصاص و إ م ا قطع اليد و إ م ا قطع اليد والرجل من خلاف الحدود ا ل م ع ر و ف ة عندنا ا ل إ س ل ا م أ و ج ب الحدود من أ ج ل أ ن ي ج ر الناس عن ا ل م ع ص ي ة لكن بنفس الوقت أ ي ض ا وضع لها ضوابط ص ا ل م ة بحيث تسقط هذه الحدود بأدنى ش ب ه من ا ل ش ب ه نعم فهذه الضوابط ا ل ص ا ل م ة لا بد من مراعاتها نحن شرطت في القطع أ ن يخرج المال من الحرز ت ل ا ه م ا نقل الجدار أ ح د ه م ا دخل إ ل ى الداخل ف أ خ ذ المال من صدر ا ل غ ر ف ة وضعه بجانب الجدار من الداخل هذا ما خرجه من حرزه ارتكب حراما القاضي سيعذره قطعا لا خلاف في هذا ولكن هل يقال انه سرق فتقطع ي د لا جاء ا ث ن ي فاخرج ي ل ج د ا ر و أ المال من الحرز هذا الذي يقال ا ق ط ع قال أ ن ه نقب、وأخرج. وانفرد أ ح د ه م ا بالاخراج أ و وضعه ناقب بقرب النقب ف أ خ ر ج ه آ خ ر قطع المخرج ص و ر ة ر ا ب ع ه كلاهما نقب دخل أ ح د ه م ا إ ل ى البيت او إ ل ى الحرز فاخذ المال ما وضعه بقرب الجدار من الداخل في هذه ا ل م ر ة وضعه في ا ل نصف في نصف الجدار لا هو في الداخل ولا هو في الخارج ف أ خ ذ ه انسان آ خ ر من الخارج لو وضعه بوسط نقبه ف أ خ ذ ه شخص خارج الحلم وهو يساوي نصابين ما يساوي نصابا واحدا هل ي ق ط ع به أ و يقطع احدهما قال لا يقطعا كلاهما ما يقطع في هذه ا ل ح ا ل ة و إ ن ك ا ن قد اشتركا في نقب الجدار لماذا قال لانه لم يخرجه واحد منهما فاكلاهما ا ت ك ا ا ل ح ر د لكن لم يخرج المال من ا ل ح ر د واحد منهما ا ل أ و ل ما خرجه من ا ل ح ر د ودعه في النصف والثاني ما خرجه من ا ل ح ر د ل أ ن ه بالآن في الواقع هو في منتصف الجدار وبناء على هذا لا يقطع واحد منهما هذه الصورة شبيه ص وهنا ر ة ما الملك م إذا ادعى و و س اللص الظريف و ه أ ي ض ا قالوا هذا يعني لابد أ ن يكون عنده علم بفنون ا ل س ل ق ة التي تسقط الحد واحتيال ا ل إ ن س ا ن قديما وحديثا وارد اليوم اللصوص أ ل ي س لهم يوجد للص محامي يدافع عنه يعمل بطريقة قانونية السلقة لا حتى يدان بهذه ا ل س ل ق ة كذلك الناس في الماضي كانوا ي ق ر ؤ و ن الفقه هذا لمن م ن ي ع ويعلم متى تقطع يده ومتى لا تقطع يده فيعرف الضوابط التي تقطع بها اليد فيسرق س ل ق ة ما يستطيع القاضي ان يلزمه ا بها ك صور قد ي ت ب ان د ل للذهم ه ا مسقطة للحد ي ت م س ق ط ة ف ي ه ذ ه المرة السارق ما قرا أ ج ي د م الفقه قرأ ا جيدا دخل إ ل ى داخل الحرز نقر الحرز فدخل إ ل ي ه لكنه ما وضع المال أ م ا م الجدار جاء واحد آ خ ر ف أ خ ر ج وامسك المال ورماه من الحرز رماه إ ل ى الخارج لزعمه أ ن ه م ا أ خ ر ج و إ ن م ا رماه الى خارج الحرز أ و كان في س ا ق ي ة من داخل الحرز تخرج إ ل ى الخارج أ و يوجد من حدفتها ل ح ن ف ي ة وضع الماء وضع ا ل ش ي ء المسروق في ممرها حتى دفعته المياه الى خارج الحبل في في المياه المياه رماه او وضعه بماء جار فاخرجه الماء او وضعه على ظهر د ا ب ة س ا ئ ر ة دابة, دابة ماشية طبعا يتصور ي ف ه الصبلاة الكبيرة نعم دخل فاخرج المال دخل المحرد نعم و ض ع ه على ظهر ا ل د ا ب ة الجاريه و ا ل د ا ب ة خرجت به ليس هو الذي خرج به نعم كان وضع أو ف ي عواطف ر ي ا ح عاتية ف ر م ه في الهواء فدفعه الهواء الى خارج الحزب فانقض وراه ء و س ر ق و ا هل يختبر سالقا وتقطع يده في هذه الصور الاربعه أ ر ب ع ق ل ل نعم في هذه ا ص و ا ل أ ر يختبر ي سالقا وتقطع د لأنه الصور الأربع السلقة إليه بفعله خرج المال الحذب بتعني في خرج تعزى من、الحزب. بفعله خرج المال من الحلم ى على وضعه على على رمىه في في في وفي فهذا فعله فإنه في الثانية الذي المياه الرياح الذي ويتمشي ينسب إليه يقطع يأخذ يهمني الصورة او الصورة الرابعة الباب السائرة لقطعا خارجة لابد وبناء هذا سواء الخارج أنا ما、يهمني. المهم أنه أخرج هذا المال الحذن لم هو وضعه هو وضعه وضعه أو مرض ظهره تخرج أخرج أن أن أن مهب به أخذه أنه بعد من、الحلم. لكن لو كانت ا ل د ا ب ة واقفه ة الصورة وضعه ر تسير ة دابة كانت و على ظهرها فتمشي ا ل د ا ب ة و ا ق ف ة وضع المال على ظهرها فمشت الدابه واخرجته الى ا من من من والوقوف وبناء خارج التي ت به ب و ن ا ء ع ل ى ه ذ ا فإنه لا ي ط ز لا ينسب إ خ ر ا ج المال من الحرز إ ل ي ه و إ ن كان قد وضعه على ظهر الدابه ة كما لو و ض ع على أ خ ذ ه من مكان وضعه في مكان آ خ ر في وسط الحرز ما يقطع به كما ذكرنا قبل قليل لو أ خ ذ ه من أ ق ص ى الحرز ووضعه في أ د ن ا ه بجانب الجدال المنقوب وجاء آ خ ر فادخل يده و أ خ ر ج ه ا ل الذي ذ ي يقطع هو خ ر ج وليس الذي أ ت ى به من أ ق ص ى الحرز إ ل ى أ د ن ى وكذلك لو وضعه على ظهر د ا ب ة و ا ق ف ة ثم خرجت ف ي ه هي باختيارها قال ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا يقطع لانها هي التي سارت به لكنها إ ن بقيت كما هي ف إ ن ه يقطع أ و لو تضمخ بالطيب نزل في إ ن ا ء الطيب طيب عود ثمنه مثلا م ئ ة دينار د ه ل ف د ه ل نفسه في العود دهن جسمه كله حتى صار يسيل عليه ثم خرج و ب د أ الناس يجمعونه منه فجمعوا منه ما يزيد عن النصاب هل يده أم لا يعتبر يعتبر تقطع سارقا سارقا أم تقطع يقام يده هل إن ولو ا ل يقام عليه الحد, الحد. ر الجوهرة ة إذا خرج ت ك م الى هي أذكا ذ ي بيده يقطع في الطيب وضعها أو وضعها سورة لو تضمخ به ولو تضمخ بفنه بها به أما خرج ل إ الخارج وجمع منه من جسده ب أ ن كان قد وضع به كميات ه ا ئ ل ة من الطيب وجمع منه مقدار النصاب الذي ب تقطع هناك اليدقى يقطع لما به أ س ع يعد م ا إثلافا ل له ه ا ا الذي يأكله في الداخل ل يأكله ولو ع م جمع في في جسده الخارج و من بعض ل غ النصاب ل ى ا ا ف ت ر وقوعي مثل ه ذ ا هناك ا بعض ل أ م و ر ما يتصور فيها السلقه ج ق أ ن ه ا مالا ما ليست ت ت ح ق ف ي ا ا ل ق ة ل أ ن ه ا ليست مالا هذه الصور مال لكن ما ت ح ق ق فيها ا ل س ل ق ة لوجود عوارض دفعت عنها حكم ا ل س ل ق ة ا ل آ ن الشيء المسروق ما تحققت فيه ا ل س ل ق ة ل أ ن ه ليس مالا كما لو سرق إ ن س ا ن حرا لو سرق طفلا صغيرا دخل الحرس سرق الطفل الصغير من أ م ه وذاب يقطع به قال ما يقطع به هذا عقابه كبير لكن ما يعتبر السارق ا تقطع يده ل أ ن الصغير ليس مالا ما يقدر بالمال الحر لا يدخل تحت اليد الحر لا يسكل تحت اليد ولذلك قال ولا يضمن حر بيد هذه ق ا ع د ة ع ا م ة الحر لا يدخل تحت اليد وبناء على هذا لو سرقه ف إ ن ه لا يقطع به و إ ن كان المسروق طفلا صغيرا قال ل أ ن ه ليس بمال وما رواه وسلم ويسرق ثم بهم الدار قطني عن عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم أتي الصبيان رضي برجل يسرق يخرج لأنه عليه صلى قطني عن أتي يبيعهم في به يده به الأصحابنا فقطعت فأمر أرض أخرى أ قال قال وعلى ل الحديث ا هذا إن ض ي ف و ع افتراض صحته على اقتراض ص حملوه ت ه ح على الارقاء إ م ء أو على ل ا ل أ ن ه كان يسرق ا ل ر ق ي ق ة ويبيع والرقيق يعتبر م ع ل م في الزمن الماضي حينما كان الرقيق موجودا ف إ ذ ا سرق الرصيفه تقطع يده فالحديث ضعيف وعلى افتراض صحته ف إ ن ه محمول على طريقة الأرقى أما لو سرقه صغيرا وفي ع ن ق و ل الارقام د ا أ و ل سرق ل ص نعم السورة الثانية ص غ ي ر بعنوقه يبطع هل يقطع بها أولادا لا هل بها أيضا ما يقطع بها في الأصح لماذا يبطع يبطع في قال ل أ ن للحر يدا على ما معه الحر يد على ما معه من المال فهو ما سرق ا ل ق ل ا د ة وحدها و إ ن م ا سرق الحر وفي عنقه هذه ا ل ق ل ا د ة وبناء على هذا فلا يقطع قال ولهذا لو وجد منفردا ومعه حلي, لو في الخارج ومعه حلي. ليس و وجدنا وراء غ ر الخارج في حلي ي ل ومعه ق ل ا د ة في عنقه و إ ن م ا وجد معه حلي بقربه أ و بجانبه أ و في جيبه ولد ا ل صغير ما يملك حليا وجد معه ح ل ي أ و بجانبه هل يحكم بهذا المال للطفل أ م أ ن المال يعتبر ل ق ط ة حتى تقرب ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل أ ذ ه ا ن هل هل المال الذي وجد الحلي الذي وجد مع الطفل الصغير هل يعتبر لقطة يعتبر يعتبر مع وجد وجد ان يعتبروا ملكا لهذا الطفل الصغير هذا المال يعتبر ملكا لهذا الطفل الصغير و بناء على هذا يعني كيف اعتبرنا ملك اله و حكم له به قال صارت يد علي ه معنى ذلك م ع ن ى ذلك أ الصغير ة تكون له يد على ما معه من المال ف إ ذ ا سرق طفلا صغيرا و في عنقه قلاده ما يقطع بهذه ا ل س ل ق ة ان سرق الصغير بلا ق ل ا د ة فلا يقطع به لان الحر لا يدخل تحتها اليد ولا يقوم بالمال وان سرق ومعه الخلاده له على هذه ا قال ل د ة ومنها ع ى هذا من الصغير ا ل ل للقفل ل ق سادقا ا وإنما ا د ة يعتبر و ا ل ص غ يد ر ي ه على القلادة فلا يقطع هذه ا ل خ ل ا د على القلادة التي في اننا ل ل التي ق ا د ة في ع ق ه أ ن لو وجدنا ا ل ص غ ي ر ة في الصحراء أو في الزاو في كثير من الناس ي أ ت و ن ب أ و ل ا د بطريق غير مشروع ب ا ل ز ي ن ه والعياذ بالله فترمي ولدها وتضع معه مال هذا شيء معروف قديما ومعروف حديثا يتكرر في كل زمان وفي كل مكان تثبت للصغير يده على ما معه من المال نعم ف إ ذ ا سرق الولد ومعه ا ل ق ل ا د ة لا يقطع به س و ر ة أ خ ر ى س ج د ق ا ف ل ة جمال أ و جمل منفرد وعليه عبد رقيق نام على هذا الجمل فجاء سارق وقاد الجمل و خ ر ج ه عن ا ل ق ا ف ل ة والعبد فوقه يقطع ولا لا يقطع ق يقطع ل أ ن ن ا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة قلنا حرز الجمال و ا ل إ ب ل أ ن تكون م ق ط و ر ة وتكلمنا على ضابط القطار أن يكون س ت ة أم يكون س ب ع ة أن ي ك وقلنا ن ستعة و هذا يختلف اختلاف الزمان واختلاف المكان قال يقطع في هذه الحاله ة ل أ ن ل أ ن أ و ل ا البعير كان محرزا ب ا ل ق ا ف ل ة والعبد في نفسه صار م س ل و ق ا ل أ ن العبد مال لان أ ن ل ع ب د مهد العبد ا ح تحت ر لا يدخل اليد ولكن العبد في ا ل مال ن قال لو ن ان م ما حر على بعير فجاء يقطعه البعير بيده فالطفل الصغير الذي كانت معه ا ل ق ل ا د ة الحر من ا اليد هذا البعير بهذا الحر يدخل تحته و ان على هذا ما يقطع سارقه من صور الحرز واخراج المال منه ولو ن ق المال في الحرز من مكان الى مكان قال من في ل و نقل المال من بيت مغلق الى طحن دار بابها مفتوح جاء اللص فنقل المال من بيت مغلق بيت و الى صحن دار بابها مفتوح هذا الذي نسميه نحن الحوش أ خ ر ج المال من ا ل غ ر ف ة ا ل م غ ل ق ة إ ل ى ف س ح ة الدار التي, التي كان بابها مفتوحا ق ا لو ل نقل من بيت مغلق إ ل ى صحن دار بابها مفتوح قطع ل أ ن أ خ ر ج المال من حرزه وضعه في غير حرز وبيت ن فإنه ا على هذا ق يقطع ط ع وإلا و فإنه لا ي ب خان وصحنه كبيت ودار البيت الذي يكون ضمن الخان, الخان دائما باب مفتوح فاذا نقل من البيت الى صحن الخان فانه في هذه الحاله يقطع لانه اخرج المال من الحرز الى مكان غير محرز ومن أ ا ا ب ل س ب ة ل ل اركان ا ل س ر ق ا له ث ث ا والأخير ل ل شروط حتى يعتبر سارقا الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون مكلفا والمكلف ه والبالغ العاقل ف إ ذ ا ف ر ق صبي فلا يقطع و إ ذ ا ف ر ق بالغ مجنون ف إ ن ه لا يقطع ل أ ن ه ليس مكلفه والشرط الثاني أ ن يكون مختارا ف إ ذ ا ف ر ق بالاكراه ف إ ن ه لا يعتبر سارق والشرط الثالث أ ن يكون ملتزما أي م ل ت ز م ا ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا كان حربيا ف إ ن ه لا يقطع والشرط الرابع أ ن يكون عالما بالحرمه ة بالحرمة فإذا عالما المسرو كان كان أعرابيا نشأ بعيدا عن العلماء أو كان حديثا لم يكن نشأ عن ع أو ا الإسلام ولا من يعلم ففي أن السبقة حرام ففي هذه الحالة أيضاً ما يقطع حرام هذه أيضا وقد تكلم ا ل إ م ا م النووي على ضوابط هذا هذه الشروط أو محترزاته فقال لا يقطع صبي أ ي ل أ ن ن ا قلنا في تعريف السارق هو المكلف البالغ العاقل ا ل ما ك ل ف م يكون مكلفا إ ذ ا كان بالغا عاقلا قال لا يقطع لا أما الصبي والمجنون فلعدم التكليف وأما المكره فلعدم الاختيار فلعدم فلعدم صبي ومجنون ومكره والحرب لا يقع ل أ ن ه ليس ملتزما ب أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ن س ا ن الذي ن ش أ ب ب ا د ي ة بعيدا عن العلماء أ و كان حديث عهد ب ا ل إ س ل ا م لا يعلم ق أ ن ه لا ل ي ع حرمه ا ل ت ك ر ي والاختيار ف والانتزام والعلم ل ب ث ل ق ة سواء لمسلم البشروق كان المال ل م ي ا ا ا فإن ل ل ث ق ة يقطع ذميا الثالق سواء مسلم كان أم كان أم ولذلك قال ويقطع مسلم وذمي بمال مسلمين يقطع مسلم وذمي ي قال اما قطع المسلم بمال مسلم ف ب المسلم إ ج ا وهذا الذي تكلمنا ع عنه و في د ر ن ا ا س ا ب ق ة و أ ا بمال الذمي قال قطعه فبالاجماع ع يقطع لأنه معصوم ل المشهور لأنه ى ذ م ت ه ذ م ي ر معصوما منه نحن أخذ ز ي ة ق ب ل ل ا ا ح ف على دمه وماله نعم و أ م اما قطع ا ل ز ب م ا ل م س ل م أو ا ل ز ز م م خاطر ا ا ت ه د ا ما قد انتزام لأحكام فإننا الإسلام ط ع هو س ا مال مال ء نترق ترق مسلم أم ذمي بينما الحرب ليس كذلك ل وانما هو معاهد هل يقطع أ م لا يقطع قال وقع فيه خلاف و أ ق و ا ل م ت ع د د ة ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى رجح قال وفي معاهد ا ل أ ق و ا ل أ ح س ن ه ا إ ن سرط قطعه بسرقه قطعت قطع وإذا لم يكن ذ ا العهد من تعرضنا جملة بهذه س قطع ا لا ي ق رحمه الله تعالى. اما ل ل تعالى ه أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله فقد خالفه في هذا فقال قلت ا ل أ ظ ه ر عند الجمهور لا قطع والله أ ع ل م أ ي سواء اكسرط في العهد أم لم ام ل لأنه ل ي لم ت ز بأحكام الإسلام. لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام لم يشرب ل الإسلام ت ز م بأحكام أ ف ب ه ا ل ح ي الذمي الذمي ة هذا معاهد معه هذا التزم وبناء على فإننا مثل على نقيم ي ع ل هذا الحج ه لم ي ن ت ز م باحكام الاسلام و إ ن م ا هو معاهد ل ف ت ر ة م ع ي ن ة وبناء على هذا ف إ ن ه لا يقطع ل أ ن ه صار أ ش ب ه بالحربي منه بالذم فهذه المسألة من المسائل من التي خالف بها النووي بها الرافعية في الترجيح فمن كان يجمع هذه في إليها هذه وطبعا هذا عليه رده و إ ذ ا كان قد تلف فيجب عليه ضمانه كالمسلم تماما نحن الكلام فقط على القطع لماذا تثبت ا ل س ر ق ة قال ت ث بيمين ت ا ل س ر المدع المردوده ة الصورة المردودة الأولى المدعي ما تثبت بيمين ي اليمين المردودة؟ يمين المدعي المردودة وأن زيدا على عمر بأنه سرق مالة. فأتي إلى القاضي بيّن للمدعي بيّن المردودة المردودة ادعى ماله قال ما عاص على إلى هل عمر وأن بأنه عندك عنده سرق طيب、آه. ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر هذا المنكر ع م ر قال لنا ما سرق قد تحلف يمينا يمين انك ما سرقت قال ح لا احلف يمينا ا ل ي ل عليه م د ع ف إ ن ا ل س ر ق ة تثبت ويقطع عمرو ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه إ ن لم يكن سارقا أ ن يجرى الحج عن نفسه باليمين فكونه لم يرضى وهذا ح ل ف يمينا ف إ ن ه تقطع يده ك أ ن ه أ ث ب ت على نفسه السرقه ة أثبت على ن ف س بنكوده عن اليمين ولو لم يكن سارقا لما نكل عن اليمين وعرض نفسه للقطع وتثبت ا لكن س ر ي ي ق ة ب م الفرق ما بين الحكم الذي يثبت ب ا ل إ ق ر ا ر والحكم الذي يثبت ب ا ل ب ي ن أن ا لا ح ك م ل ذ يقبل يثبت بالبيّنة ي لا يقبل فيه إ ن ك ا ر ا لا م د ع عليه ل يقبل فيه انكار الجاني انكر او لم ن ك ر سيقام عليه الحد اما أو الجريمه ح ك م او ل ا ل ث ا ب ت ه بالاقرار فانه يقبل فيها الرجوع فاقر بعد ان اقر رجع قال انه ما ترى يقبل ر ج و ع ه ب ا ل ن س ب ة إ ل ى القطع لان القطع حق الله تعالى فيسقط مثل حد الزنا لو أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ق ر ثم رجع ف إ ن ه يقبل رجوعه أ م ا ب ا ل ن س ب ة للغرب و ب ا ل ن س ب ة ل ل س ر ق ف إ ن ه ا تثبت ما يقبل رجوعه فيها ل أ ن ه ا حق للادمي و ب إ ق ر ا ر ه ثبت هذا الحق للادمي مع د ع و ة ا ل آ د م ادعى ا ل آ د م ثم اقر ثبت الحق و لا يستطيع إذا ت ر ا ج ع عنه ا ل آ ن لكنه ب ا ل ن س ب ة للقطع حق الله تعالى ف إ ذ ا قال أ ن ا ما قطعت تقول لو قد ما في مانع تسكت عنك الحد قال أ ن ا ما سرق تسكت عنه الحد لكن يلزمه دفع المال ل أ ن المال حق للادم ويسكت بالاقرار بعد الدعوه من ح ق اقر لله تعالى ل ع ا أو و تكون ب ا التي حقا لله تعالى ت لله قال من ق أ ب ع ق و ب ة لله تعالى سواء كانت زنا أ و س ر ق ة أ و ما شاب هذا فالصحيح أ ن للقاضي أ ن يعرض له بالرجوع ت أ س ي ا بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما قال لماعز لعلك قبلت لعلك ل م س يريد منه أ ن يرجع عن اقراره ورجل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فأخر فقال أ له النبي عليه الصلاه والسلام ما اخالك سرقت قال بلى سرقت فاعاد عليه مرتين او ثلاثه فاقر الرجل قال لا س ر ق النبي عليه الصلاه والسلام يقول ل ما اخالك سرقت لعله يذكر شبهه من الشبهه التي ذكرناها قبل قليل أو في أمر أمر به فقطع. أمر به صلى الله عليه وسلم فقطع صلى وقال س ل م ف فيندب للقاضي أ ن يعرض ل ل ث ا ل ث إ ذ ا أ ق ر خلص نحن نريد أ ن نرجع المال إ ل ى صاحبه ونعذر ه ذ التعذيب يثبت لكن لا نريد أ ن نقطع يده كما ذكرنا قبل قليل نسقط حد بالشبهه فيقول له خ ا ض ر ع ل ك ي ع ن ي أ ن ا ما أ ظ ن انك سرقت هذا المال يمكن ف ي ك عندك شيء يعني دفعك إ ل ى هذا لعله يقول أ ن ا ظننت ه مالي لعله يقول شيء يسقط به احد ف إ ذ ا أ ق ر وأقر على انه سرقه ف إ ن ه تقطع ي د ه وهذا طبعا في غير ا ل ب ي ن ة و أ م ا في ح ا ل ة ا ل ب ي ن ة فلا ف ا ئ د ة من النقول أ و الرجوع أ و النفي كله ما يهم نهائيا وبالنسبة للشهود لو أن اثنين جاءال يشهداء أيضا على سارق قال إذا كان رأى القاضي أن هذا الإنسان على أن أن رأى خطر أ و ل ى من فضحه فيعرض للشهود بان أ ل يشهدوا ي ما م ع ه م من ا لا ش ه قد يشهدوا ه له لعلكم يعرض كذا رأيتم ب ي ي ء لا ش ن به على ل ل بالسلقة المصحة الشهادة لا لهم عليه بالسلقة س ا وأما إذا ق ويتركهم يشهدون رأى أن فإنه يعرض في و ل ذ ل ك ق ا للحاكم و ه ل أ ن يعرض للشهود بالتوقف في حدود الله تعالى وجهان ص ح ه م في ز ي ا د ة الروضه نعم إ ن ر أ ى ا ل م ص ل ح ة في السجن ف فلا ر الإقرار وإلا هذه ن ع د ع والا ة إ ذ ادعى إنسان ا فردت ي ي م ن على, الـ على الـ طلب ل عليه باليمين م د ع ى فلا ر فردت ف ض ا ي ي م ن على ل م د ع يثبت ا ل س ر ق على السارق و ا ل إ ق ر ا ر جاء بناء على د ع و ة دعا انسان بسرقه مال نادينا السارق هل سرقه زيد نادينا زيدا فقال نعم من يترقب ي أ ت ي به ما ذكرناه لكن لو أ ن إ ن س ا ن ا جاء ف أ ق ر ب ا ل س ر ق ة بدون د ع و ة ما في مدعي للمال جاء أ م ا م القاضي وقال إ ن ه سرق مال زيد الغائب سرق مال الغائب. يقطعوا مال الغائب زيد قال يده فورا قال لا لماذا ما نقطع يده فورا قال ما نقطع يده فورا ل أ ن ه من المحتمل أ ن يكون زيد الغائب قد أ ب ا ح هذا المال لعمرو الذي أرقار بالسرقة محتمل ل ا ما م هو ح ت ل ونحن قلنا ف ي اقر ل بالسرقه ل الحر ل أ ن ه في الواقع ونفس ا ل أ م ر سرق ما أ خ ذ ماله ولم ي أ خ ذ مال غيره فهنا جاء فاقر خرص انتهى ا ل أ ما ر م في دعوه ة جاء وأقر قال وأقر إ ن سرق مال زيت وزيت المسافر له طيب ما في نسجل هذا وننتظر ننتظر نقول قدوم قد قال مال ما المانع من المحتمل هذا فإذا جاء أباح له نسجل زيت وزيت زيت زيت زيت زيت طيب في يكون قدوم أن له البال هذا زيد ف إ ذ ا قال زيد أ ن ا والله كنت أ ب ح ث له هذا المال م ا تقطع يده مع لزومه ل ت ر ت ب عليه ما يترتب على أ خ ذ مال الغير فيما ذكرنا لكنه م ا تقطع يده لكنه لو أ ق ر أ ن ه ز ن ى لامى فيما لو كانت ا ل إ م ا ء م و ج و د ة في الزمن الماضي وسيدها غائب هل نقيم عليه حد فورا أ م لا ننتظر قدوم الغائب في يد ا لان أ م ل ل أ السرقه ب ا ل ن س ب ة للمال من المحتمل أ ن يكون المالك قد أ ب ا ح ه للسارق لكن ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ه ما يرد فيه هذا ل أ ن ا ل إ م ا ء لا تباح للوطء